طفلتي الكائبة إنك الحبيبة في الخيبة فأكوني واجلسي قريبة كفك ضعيها يدي صغيري لا يتيه من كيب فلا رغبة طفلتي الكائبة إنك الحبيبة في الخبا فكوني واجلسي قريبه خفقي ضعيفه في يدي صغيره هذه العقيله تندب القتله اخوه انتهت بالسرى جديله ما على راحت على راحت لطمه واحده بس اريد اسمع صوت لطمه ما شاء الله اضرب ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ماجور ما ما ان شاء الله ماجور على راحت لا تسرح واحده واحده ما شاء الله هذه العقله تندب القتلى اخوه تهاوت بالثرى جدلك هذه العللا روحها نحيلة دمعها غزير دارف سيولك من هالدموع فاضت بحرار والحزن في القلب مرض العيون تحوي الزهراء قالت اليه كونوا صبارا من الدمع فاضت بحر والحزن امسى في القلب من هل عيون تحوي الصغرا هالت اليهن كنوا صبرا تفلتين كيب انك الحبيبه الخبا فكني فكك واعيها يدي الصغيره يا تيهو من كيد الفلاله نجيبه تفلت الكايده في الخبا فكوني وجلوسي قريبه كفك ضعيفه في يدي الصغيره يا تيهو من كيد الفلاله نجيبه تفلت انك في الخبا فكوني واجلسي قريبه في يدي صدري لا يتي منك بالفلايده طفله الكئيبه انك الحبيبه في الخبا فكوني واجلسي قريبه يدي الصغيره لا يتيح منك بالفلا الرنبه <مترجم> كم اراها ليله النواز انت قولوا ايها الارام كم اراها ليله reliha liha lia lia lia li Bondi Fi ni haanani krabhala nam occursat Nem hi naasera ila lia ni haapanin Enfin wanki wananyan k还是at Odbalag isa hu excited Ma baqa�ula habbasuna ma Qum a rahaa liylaa than wazid Izz taqulu Ayyuhal aramid Qum a raha liylaa than wazid Izz taqulu Ayyuhal aramid Yem tebaqi kərbana Hamiyan aw kaflah Yem tebaqi كلهم صارعة ما بقى عباسنا ما بقى أكبرنا ما بقى قاسمنا بالسيوف الجدنا كلهم صارعة لم تبقي كربلا حامياً أو كافلا لم تبقي ناصراً أو حبيبا ماثلا كلهم صارعة ما بقى عباسنا ما بقى اكبرون ما بقى قاسنا بال السيو في كلهم صع ما بقى عبااسنا ما بقكبرون ما بقى قاسنا بال السيو في كلهم صاء ما بقى بااسناما اكبرنا ما بقى قاشمنا في الشيوف جدنا كلهم صرعا حسيننا جريح ونحره ذبيح وقلبنا عليه من حزننا قريح حسيننا جريح ونحره ذبيح وقلبنا عليه من حزننا قريح اللهم بعاد الحزن يا الله وبهذه اللطمات على الحسين يا الله نسألك يا الله أن تقضي حوائج المؤمنين يا الله, يا الله يا الله يا الله يا الله كم أراها ليلة النوازة إذ تقولوا أيها الآرام أراها ليلة الناعظ إذ تقولوا أيها الآرام لم توبق كربنا أو كافلا لم يوبق أو حبيبا كلهم صار بقا عبااسنا ما بقا أكبنا ما بق قاسنا في السيو في كلهم صارع أ ت بقيك بنا حمن أو كافنا لم حبيبا ماثنا كلهم صارأ ما بقى حبااسنا ما بقى أكبرنا؟ ما بقى ما بقى قاسمنا في السيوف جدنا كلهم صارع حسيننا جريح ونحره ذبيح وقلبنا عليه من حزننا قريح حسيننا جريح ونحره ذبيح وقلبنا عليه من حزننا قريح بروحي السر عن فوق الترابي وأيت من بقى تهنى العذابي بروحي السر عن فوق الترابي وأيت من بقى تهنى العذابي بدم زينب الحاورة تحوي الحزن والجامرة كم نادت بعشورة حسينة وذابت روحها صبرا صوت ملأ الساحره يا ابن البضعه الثانيه راح حسيننا بدمي زينب الحورى تحوي الحزن والجامره كم نادت بعاشورى حسيننا ونادت روحها صبرا صوت ملأ الساحره يا ابن البضعه الثانيه بروح ظلت البوقاء عافي بانفاس رضيضا بالحواف بروح ظلت البوقاء عافي بانفاس رضيضا بالحواف بروح ظلت البوقاء جديل الجسم مجروحا عطيش القلب مجروحا علي صحت واني في حسين علي سالت الدمعه تعالوا انت بالضعه تعالوا انت بالضعه يا ام القنعه تلعح حسين جديل الجسم مجروحه عطيش القلب مذروحه علي صحته واني في حسين اي عليه سالت الدمعه تعالوا انت البيضه يا ام القنعه تلعحوا حسين جديل الجسم مجروحه حطيش القلب مدبوحه عليه سحت اناني حسين عليه سالت الدمعه اه علي سانه الدمعه تحل انة البيضعه يا عم على تلع حسين بروحي صر عن فوق الترابي وايتى من بقيت رحنا العذابي بروحي صر فوق الترابي وايتى من بقيت رحنا بدم زينب الحاورة تحوي الحزن والجامرة كم نادت بعشورة حسينة وذابت روحها صبرا صوت ملأ الصحرة ابن البضعة الزغرة حسينة